إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جن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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وَأَضَلُّ سبيلا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 İnhum illa ker angam, belhum a vallu sabil. Alam tara ila Rabbk, kif maddu zill, vloo shaa. Alajgalehu sakina, süm mjaln al şams alayhi delila.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 fıla tutayıl kafirin ve jahidlərini bii jihada kibira və o eləzi mərj albhrayin haza azb thırat və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 anas judu lima tunuruna nufura tabarakal ladhi jaala fis burujan wa jaala fiha sirajan wa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 مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله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 إلا من تاب وَآمَنَ وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما